واللاتي يأتينفَاحشَةَ مِن مِسَائِكُم فَسْتَشِد عَلَيْهِ أَوذَتَم مِنْكُم والَّات يأتينفاحِِشَتَمِتَِكُمْ من فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أَوْ أو يجعل الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 يَتوبون من قريب فالاولائك يتوب الله عليهم انما يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قَالَ إني تبت الآن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 119. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون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 ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعطلوهن لتذهبوا وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهن فعسى 现在